طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات المنزلة عليك هي آيات القرآن وكتاب واضح لا لبس فيه من تدبره علم أنه من عند الله هدى وبشرى للمؤمنين هذه الآيات هادية إلى الحق مرشدة إليه ومبشرة للمؤمنين بالله ورسله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصارفها وهم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعقاب إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب حسنا لهم أعمالهم السيئة فاستمروا على فعلها فهم متحيرون لا يهتدون إلى صواب ولا رشد أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وهم في الآخرة أكثر الناس خسرانا حيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك أيها الرسول لتتلقى هذا القرآن المنزل عليك من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا ساتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون اذكر أيها الرسول حين قال موسى لأهله إني أبصرت نارا ساتيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى الطريق أو آتيكم بشعلة نار مأخوذة منها رجاء أن تستدفئوا بها من البرد فَلَمَّا جَاءَ أُنُودِيَ أَم بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَكَانِ النَّارِ الَّتِي أَبْصَرَهَا نَادَاهُ اللَّهُ أَنْ قُدِّسْ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم قال له الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبني أحد الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي وألق عصاك فلما رَآهَا تهتزك أنها جان وَلَا مُدَبِّرَ وَلَمْ يُعَقِّبَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدِي الْمُرْسَلُونَ وَأَلْقِ عَصَاك فامتثل موسى فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك كانها حيه ولا مدبرا عنها ولم يرجع فقال له الله لا تخف منها فاني لا يخاف عندي المرسلون من حيه ولا من سواها إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم لكن من ظلم نفسه بارتكاب ذنب ثم تاب بعد ذلك فإني غفور له رحيم به وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخل يدك في فتحة قميصك مما يلل رقبة تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برص ضمن تسع آيات تشهد بصدقك هي مع اليد العصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر به فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِّرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا هَذِهِ الَّتِي أَيَّدْنَا بِهَا مُوسَى وَاضِحَةً ظَاهِرَةً قَالُوا هَذَا الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى مِنَ الْآيَاتِ سِحْرٌ بَيِّنٌ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وكفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا بها واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق فتأمل أيها الرسول كيف كانت عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم فقد أهلكناهم ودمرناهم كلهم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد أعطينا داود وابنه سليمان علما ومنه علم كلام الطير وقال داود وسليمان شاكرين لله عز وجل الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك وقال متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أبيه يا أيها الناس وعلمنا الله فهم أصوات الطير وأعطانا من كل شيء أعطاه الأنبياء والملوك إن هذا الذي أعطانا الله سبحانه له الفضل الواضح البين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وجمع لسليمان جنوده من البشر والجن والطير فهم يساقون بنظام حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فلم يزالوا يساقون حتى إذا جاءوا إلى واد النمل موضع بالشام قالت نملة من النمل يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون بكم إذ لو علموا بكم لما داسوكم فتبسم ضاحكا من قولها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 رب وفقني والهمني ان اشكر نعمتك التي انعمت بها علي وعلى والدي ووفقني ان اعمل عملا صالحا ترتضيه وادخلني برحمتك في جمله عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد هد ام كان من الغائبين وتعهد سليمان الطير فلم يرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أمنعني من رؤيته مانع أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فقال لما تبين له غيابه لا عذابا شديدا او لا عقابا له على غيابه او لا ياتي يني بحجه واضحه تبين عذره في الغياب فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبئين بنبئ يقين فمكث الهدهد في غيابه زمنا غير بعيد فلما جاء قال لسليمان عليه السلام اطلعت على ما لم تطلع عليه وجئتك من أهل سبأ بخبر صادق لا شك فيه إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امراه تحكمهم وأعطيت هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك ولها سرير عظيم تدير من فوقه شؤون قومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يهتدون. وجدت هذه المرأة ووجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله سبحانه وتعالى وحسن لهم الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي فصرفهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون إليه أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ حسن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي لألا يسجدوا لله وحده الذي يخرج ما ستره في السماء من المطر وفي الأرض من النبات ويعلم ما تخفونه من الأعمال وما تظهرونه لا يخفى عليه من ذلك شيء الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا معبود بحق غيره رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سليمان عليه السلام للهدهد سننظر أصدقت فيما تدعيه أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون فكتب سليمان كتابا وسلمه للهدهد وقال له اذهب بكتابي هذا فارمه إلى أهل سبأ وسلمهم إياه وتنحى عنهم جانبا بحيث تسمع ما يرددون بشأنه قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم واستلمت الملكة الكتاب وقالت يا أيها الأشراف إني ألقي إلي كتاب كريم جليل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان المفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين ألا تتكبروا وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله وترك ما أنتم عليه من الشرك به حيث عبدتم الشمس معه قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت الملكة يا أيها الأشراف والسادة بينوا لي وجه الصواب في أمري ما كنت قاضية أمرا حتى تحضروني وتظهروا رأيكم فيه قالوا نحن اولو قوه وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قال لها الأشراف من قومها نحن أصحاب قوة عظيمة وأصحاب بأس قوي في الحرب والرأي ما ترينه فانظري ماذا تأمريننا به فنحن قادرون على تنفيذه قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا اعزه أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت الملكة إن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى أفسدوها بما يقومون به من القتل والسلب والنهب وصيروا سادتها وأشرافها أذلاء بعدما كانوا فيه من العزة والمنعة وكذلك يفعل الملوك دائما إذا تغلبوا على أهل قرية ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَى صَاحِبِ الْكِتَابِ وَقَوْمِهِ هَدِيَّةٌ وَانظُرْ مَاذَا تَأْتِي بِهِ الرُّسُلُ بَعْدَ إِرْسَالِ هَذِهِ الْهَدِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مَدُونَ نِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فما آتَانِيَ الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء رسولها ومن معه من أعوانه يحملون الهدية إلى سليمان أنكر عليهم سليمان إرسال الهدية قائلا أتمدونني بالأموال لتثنونني عنكم؟ فما اعطاني الله من النبوه والملك والمال خير مما اعطاكم بل انتم الذين تفرحون بما يهدى اليكم من حطام الدنيا ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال سليمان عليه السلام لرسولها ارجع إليهم بما جئت من هدية فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم بمواجهتهم ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون بعدما كانوا فيه من العزة إن لم يأتوني منقادين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال سليمان عليه السلام مخاطبا أعيان أهل ملكه يا أيها الملأ أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن يأتوني منقادين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أجابه مارد من الجن قائلا أنا آتيك بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه واني لقوي على حمله امين على ما فيه فلن انقص منه شيئا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك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 قال رجل صالح عالم عند سليمان عنده علم من الكتاب ومن ضمنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أنا آتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك بأن أدعو الله فيأتي به فدعا فاستجاب الله له دعاءه فلما رأى سليمان سريرها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي سبحانه ليختبرني أشكر نعمه أم أكفرها ومن شكر الله فإنما نفع شكره عائد إليه فالله غني لا يزيده شكر العباد ومن جحد نعم الله فلم يشكرها له فإن ربي غني عن شكره كريم ومن كرمه إفضاله على من يجحدها قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال سليمان عليه السلام غيروا لها سرير ملكها عن هيئته التي كان عليها ننظر أتهتدي إلى معرفة أنه سريرها أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم فلم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارا لها اهذا مثل عرشك فأجابت طبق السؤال كأنه هو فقال سليمان وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور وكنا منقادين لأمر الله مطيعين له وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وصرفها عن توحيد الله ما كانت تعبد من دون الله اتباعا لقومها وتقليدا لهم إنها كانت من قوم كافرين بالله فكانت كافرة مثلهم قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها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 فكشفت عن ساقيها لتخوضه قال سليمان عليه السلام إنه صرح مملس من زجاج ودعاها إلى الإسلام فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك معك وانقدت مع سليمان لله رب المخلوقات جميعها ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام أن يعبدوا الله وحده فإذا هم بعد دعوته إياهم طائفتان طائفة مؤمنة وأخرى كافرة يتنازعون أيهم على الحق قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال لهم صالح عليه السلام لم تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة هل لا تطلبون المغفرة من الله لذنوبكم رجاء أن يرحمكم قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قال له قومه في تعنت عن الحق تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين قال لهم صالح عليه السلام ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه لا يخفى عليه منه شيء بل أنتم قوم تختبرون بما يبسط لكم من الخير وبما ينالكم من الشر وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في مدينة الحجر تسعه رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون قال بعضهم لبعض ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلا فلنقتلنه وأهله ثم لنقولن لولي دمه ما حضرنا قتل صالح وأهله وإنا لصادقون فيما قلنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين ومكرنا مكرا لنصره وإن من مكرهم وإهلاك الكافرين من قومه وهم لا يعلمون بذلك فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتامل ايها الرسول كيف كان مال تدبيرهم ومكرهم انا استاصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن اخرهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم إن فيما أصابهم من العذاب بسبب ظلمهم لعبرة لقوم يؤمنون فهم الذين يعتبرون بالآيات وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح عليه السلام وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه موبخا إياهم ومنكرا عليهم أتأتون الخصلة القبيحة وهي اللواط في أنديتكم جهارا يبصر بعضكم بعضا ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون ائنكم لتاتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء لا تريدون اعفافا ولا ولدا وانما قضاء شهوه بهيميه بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان لقومه من جواب إلا قولهم اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتنزهون عن الاقذار والانجاز قالوا ذلك استهزاء بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش بل ينكرون عليهم ارتكابها فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين فسلمناه وسلمنا أهله الا امراته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم حجارة من السماء فكان مطرا سيئا مهلكا لمن خوفوا بالعذاب ولم يستجيبوا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم يشركون قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء خير أما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ بَاهِجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَلَىٰ غَيْرِ مِثَٰلٍ سَابِقٍ وأنزل لكم أيها الناس من السماء ماء المطر فانبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال ما كان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك فالله هو الذي أنبتها أمعبود فعل هذا مع الله؟ لا بل هم قوم ينحرفون عن الحق فيسوون الخالق بالمخلوقين ظلما جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ أَمَّنْ صَيَّرَ الْأَرْضَ مُسْتَقِرَّةً ثَابِتَةً لَّا تَضْطَرِبُ بِمَنْ عَلَيْهَا وصير داخلها انهارا تجري وصير لها جبالا ثوابت وصير بين البحرين المالح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب أم عبود فعل ذلك مع الله؟ لا بل معظمهم لا يعلمون ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يُجِيبُ مَن ضَاقَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَاشْتَدَّ إِذَا دَعَاهُ ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما ويصيركم خلفاء في الأرض يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ لا قليلا ما تتعظون وتعتبرون أَمَّ يَهْدِي فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمَّ عَلَّا اللَّهُ عَمَّ الله مَا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَهْدِي كُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَظُلُمَاتِ الْبَحْرِ بما ينصبه لكم من معالم ونجوم ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده أمعبود يفعل ذلك مع الله تنزه الله وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته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 أم من يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة ثم يحييه بعد ما يميته ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها أم عبود يفعل ذلك مع الله قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل أيها الرسول لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة ولا من في الأرض من الناس لكن الله وحده هو الذي يعلمه وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يبعثون للجزاء إلا الله بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عامون أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا بل هم في شك وحيرة من الآخرة بل قد عميت بصائرهم عنها وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا مستنكرين أئذا متنا وكنا ترابا أيمكن أن نبعث أحياء لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبل أننا نبعث جميعا فلم نرى تحقيقا لذلك الوعد ما هذا الوعد الذي وعدناه جميعا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث فقد أهلكناهم لتكذيبهم به ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك ولا يضق صدرك من كيدهم فالله ناصرك عليهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل لهم أيها الرسول عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ حَيْثُ يَتْرُكُ مُعَاجَلَتَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَلَكِنَّ مُعْظَمَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى مَا يَنْعِمُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ مَا تُضْمِرُ قُلُوبُ عِبَادِهِ وَمَا يُظهِرُونَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَسَيجازِيهِمْ عَلَيْهِ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من شيء غائب عن الناس في السماء ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه ويكشف انحرافاتهم وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل فيرحم المؤمن ويعذب الكافر وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمبطل فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله واعتمد عليه في جميع أمورك إنك على الحق الواضح إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك أيها الرسول لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله ولا تسمع من اصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم اليه اذا رجعوا معرضين عنك وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم وبقي شرار الناس أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون ان الناس كانوا باياتنا المنزله على نبينا لا يصدقون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن من يكذب باياتنا فهم يوزعون واذكر أيها الرسول يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ويستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيخا لهم أكذبتم بآيات الدالة على توحيدي والمجتملة على شريعتي ولم تحيط علما بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك وبطلان حججهم ولما كانوا ينكرون البعث نبههم الله بما يدل عليه في حياتهم وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت واستيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث فقال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا الى اعمالهم إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحه لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل أتوه داخرين واذكر أيها الرسول يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع تفضلا منه وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب صنع الله فهو الذي يحركها إنه خبير بما تفعلون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله الجنة وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة ومن من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يلقون فيها على وجوههم ويقال لهم توبيخا لهم وإهانة هل تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين قل لهم أيها الرسول إنما أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمها فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها وله سبحانه ملك كل شيء وأمرت أن أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة وأن اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ عَلَى النَّاسِ فَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَيِّهِ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ فَنَفَعَهُ هِدَايَتُهُ لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ وانحرف عَمَّا فِيهِ وَأَنْكَرَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ أُنْذِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وليس بيدي هدايتكم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه